تَمَتَّعُوا فَوَمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ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 وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفره بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه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 وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ مُنَبَّأُ الْإِنسَانِ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الانسان على نفسه بصيره ولو القى ماذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قرانا فاتبع قرانه ثم إن علينا இன்ன